الوجه ا ل أ و ل ي ب د أ حالا وهذا هو الشريط الثامن والثلاثون من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء وهو الشريط الثامن في ا ل م ج م و ع ة ا ل ر ا ب ع ة سؤال هل ا ل إ ث ر ا ء والمعراج كان في ح ا ل ة يقظه الرسول صلى الله عليه وسلم أ م لا و ه راى الرسول ربه بعينيه جواب الحمد لله وحده وسؤال ا ا والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الإسراء والنعراج حصل كل منهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقض كما جاءت بذلك الأدلة الشرائية ولم عليه الصلاة والسلام ربه بعينيه وهو قول جمهور أهل السمة والجماعة وبالله التوفيق وصلى الله ل ل على رسوله وآله حصل كل ورسول صلى عليه وسلم بذلك ولم عليه قول أهل وصلى على وآله وسلم ص وصحبه وصحبه ة وبعد وهو جمهور محمد بعينيه ير ربه نبينا يقض ه ل كان معراج الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد ا ل أ ق ص ى إ ل ى السماء روحا وجسما ما أ و روحا فقط وما هو الدليل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قول أهل السنة والجماعة إنه عليه الصلاة والسلام وصري من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى روحا وجسدا لقوله سبحانه وتعالى لله على رسوله وآله قول أهل عليه ليلة إلى لقوله وحده وصحبه من وبعد إنه به وصري سبحان الذي أ س ر ى ب ا ب د ه ليلى من المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى ف إ ن ك ل م ة ع ب د ي ا س م ل ل ر و ح والجسد جميع ا و ع ر ج به كذلك من المسجد ا ل أ ق ص ى إ ل ى السماء علي ه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل روحا وجسد ا ل ث ب و ت ذ ل ك ب أ ح ا د ي ث كثير ة ذ ك ر ه ابن كثير وغير ه ع ن د ت ف س ي ر ه ل ل آ ي ة و بالله ا ل توفيق وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س هل معراج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مجرد ر ؤ ي ة أ م حلم أ م ح ق ي ق ة أ س ر ي به روحيا أ م جسديا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ س ر ي للنبي صلى الله عليه وسلم ي ق ظ ة بروحه وجسده من المسجد الحرام إ ل ى بيت المقدس ل ي ل ة وعرج به ليلا من بيت المقدس إ ل ى السماء ا ل س ا ب ع ة ي ق ظ ة بروحه وبدنه كذلك هذا هو مذهب أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ة قال ا ل ل تعالى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد ا ليلة إلى ل أسرى من أ قال ص ى ذ ي ب الله ر ك ن ا ح و ه ن ر ي من آ ي ا ت ن إنه ا ا هو ل ي ع ا ل ب ص ي ر و ا ل أ ص ل في ك ل م ة عبده أ ن ه اسم للروح والبدن فلا يعدل عن ذلك إ ل ا لدليل وقال تعالى والرؤيا م ج ع ن ا ا ل ا ل ا للناس والرؤية ا فتنة ل م ن ا م ي ة لا تكون مصدر ف ت ن ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن العادي يرى في منامه أ ن ه جاب الدنيا وطار في الهواء وصعد إ ل ى السماء ولا ينكر ذلك عليه أ ح د إ ذ ا أ خ ب ر به فهي إذن رؤية بصرية إذن وقالت ع ا ل ى و ل ق د ر آ ه ن ز ل ة أ خ ر ى عند سيد ر ة ا ل م ن ت ه ى عندها ج ن ة ا ل م أ و ى إ ذ ي غ شاسد ل ر ة م ا ي غ ش ا ماذا والبصر وما طغى لقدر امن آ ي ا ت ر ب ه ا ل كبرى و ب ا ل ل ه ا ل توفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ض ي و ص ح به وسلم سؤال هل ثبت معراج ا ل ن ع ص و م صلى الله عليه وسلم ب م ص ا ل ق ر آ ن الكريم جواد ب ا ل ح م لله ورد ح د ه والصلاة والسلام على س و وآله وصحبه و ل ه ب ع ورد نص في ا ل ق ر آ ن يدل على أ ن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عرج به إ ل ى السماء ا ل س ا ب ع ة ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء من المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى و أ ن ه ر أ ى جبريل عليهما الصلاة والسلام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 وقد س السماء السابعة د ر ة وجنة المنتهى المأوى و في فسرت ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ق ص ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج الواردتين في ا ل ق ر آ ن وبينت تفاصيلهما تحقيقا لقوله تعالى و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م ولعلهم يتفكرون فرجى إليهما في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من إن أردت التفصيل وزيادة البيان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا أردت وزيادة محمد التفصيل التوفيق وبالله الله وصلى على وآله وصحبه و سؤال ل م س حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه ر أ ى ل ي ل ة أ س ر ي به بعض أ ه ل النار ممن ارتكبوا ا ل آ ث ا م كيف ي ت أ ت ى له ذلك ولم تقم ا ل ق ي ا م ة بعد ولم ي أ ت يوم ي الحساب جواب وحده الحمد لله وحده والصلاة و ا ل سؤال ل على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا حق. ويجب الإيمان、به. ولا الدخول هو من خصائص الله تعالى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ا هذا فيما خصائص نبينا م من محمد وبعد س وصحبه ويجب يجوز هو وصحبه به حق هل يصح النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هل هو ينسى أ م لا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد نعم يجوز الانسيان النبي عليه يقر في التشريع يعلمه في الصحيحين عن ابن مسعود رضي نسيت فذكروني في التوفيق مجال وسلم هو مسعود تنسون وذلك وبالله الله لا ما الله كما ابن الله قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإن نسيت فذكروني وذلك لما سهى في صلاة العصر على صلى لكنه على بل عن عنه أنسى فإن سهى به بشر وصل الله على نبينا م م ح د وآله وصحبه وسلم د ع و ة الرسل إ ل ى الله سؤال على كل مسلم واجب وهو أ ن يدعو إ خ و ا ن ه الغافلين والمنغمسين في الملاهي والملذات ونحن بالجزائر ننظم جولات و ن أ ت ي بالجمهور إ ل ى المسجد كي نذكرهم مصداقا لقوله تعالى فذكر إ ن نفعت الذكرى و ذ ل كي ك نخرجهم من غفلتهم ب إ ذ ن الله لكن بعض ا ل م ش ا ئ خ بالجزائر يقولون إ ن ادخال اناس غير متطهرين إ ل ى ا ل مسجد حرام ونحن نرجو من فضيلتكم أ ن تردوا علينا بنفي هذا الادعاء أو إ ث ن او د ه ن من ر ج و فضيلتكم ا ل على ر د س ؤ ا ل ن ا لو الآجال جواب تكرمتم أقرب في الدعوه ح م لله وحده والصلاة والسلام وحده ل ى ر س ل وآله وصحبه وبعد الدعوة الى د ع و ة إ ل الله هي سبيل الرسل واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن وسبحان الله وما أنا من المشركين والدعوة تكون للفرد وللجماعة المساجد هذه وسبحان بصيرة اتبعني في والأنديه أدعو أنا أنا ومن وما تكون من والجامعات والمدارس وغير ذلك من أ م ا ك ن التجمع و ا ل د ع و ة ع ا م ة للكافر والفاسق والمؤمن فالكافر لعله يرجع عن كفره والفاسق لعله يقلع عن فسقه والمؤمن يزداد إ ي م ا ن ا وبصيرا ولا ب أ س بدخول غير المسلم للمسجد إ ذ ا كان في ذلك م ص ل ح ة شرعيه ة مثل م ل رجاء ا إ س إذا الذكرى العلم النبي الله سمع وسلم عن عليه حلقة صلى وحضر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بربط ثمامة ابن أثال ابن الحنف ثمامة بربط س ا ر ي ة من ث و ا مسجده ل هل الدعوه ل وأسلم وبالله ه التوفيق ل ى نبينا محمد آ ل وصحبه وسلم س ؤ الى هل الدعوة ل إ الله ت و ق ي ف ي ة أ و ت و ف ي ق ي ة جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل والسلام ا ة ع ل ى ر س و ل ه وآله وصحبه وبعد الدعوة الى د ع و ة إ ل الله ت و ق ي ف ي ة من ج ه ة أ ن الداعي يتبع في دعوته المنهاج الذي أ ر ش د الله الدعاه إ ل ي من اليه ح الحسنة ك م والمعائضة والمناقشة ة ف المسائل ا ا ل ج ت ا بالتي هي أحسن إلى الحق لا التغلب والتعصب قال الله تعالى د لقصد ي هي غيره لرأي ة للوصول إلى على نفسه أحسن وذلك اضعاف الايمان فإن وهي فرض كفايه اذا قام بها البعض سقطت عن الباقين وتتعين على من لا تقوم الا بهم اما من جهه الوقوع فهي توفيقيه بمعنى أ ن من شاء الله تعالى له التوفيق ل أ د ا ء واجب ا ل د ع و ة إ ل ى الله شراح صدره لها وهيا له أ س ب ا ب ه ا فضلا منه تعالى ورحمه وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم يذهبون والنوادي نبينا بحدة يباح الله سؤال هناك أناس يذهبون إلى المقاهي والنوادي بحدة الدعوة إلى الله هل هذا شرعا الإنسان في بيت الشيطان؟ على إلى إلى هل يجلس بيت في أن محمد ويذهب ليعرضا الاسلام على الذين لا يريدونه يظهر من افعالهم ذلك ام ماذا جواب ان ل ح م د رجا فيهم الخير جلس اليهم ليرشدهم الى الحق وينصح لهم به اداء لواجب البلاغ واقامه الحجه عليهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغشى مجالس المشركين لدعوتهم إ ل ى الحق ف إ ن استجابوا فالحمد لله والا ا ص ر ف عنهم اتقاء لشرهم وبعدا عن المنكر سؤال هل خلقته هذا الله وأسمائه خلقته مثلا أقول تدخل لا يقول خلقته لأن خلق إذا كوبا صفات جواب الأشياء صنعت يمكن أن يكون شؤون أم في من اختصاص الله تعالى لقوله تعالى الله خالق كل شيء ولكن يقول صنعته ب إ ذ ن الله وحوله وقوته أو و فعلته ب او ل ل ل ه ا ت فعلته ي ق وصلى الله ى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال إن وصحبه نصرانيا سؤال محمد وسلم وآله و و ز ج أراد فأمرهما الدخول في الإسلام الاستفتاء مقدم بغسل اليدين بغسل في وبالمطق طوع ورضا واستسلام والختان ويسأل هل هذا صحيح او ويرضي باقوال السلف في ذلك وبالكيفية بالشهادتين الكتبة هذا لا اليه السلف هل ذلك التي كانت ت صحيح في عن جواب ر ى ل د خ ل ل الاسلام ل ك ا ف في في ر عهد ن ي صلى ان ل ل عليه وسلم、جواب. الحمد لله、وحده. الصلاة والسلام على رسوله وآله ه وحده وصحبه وبعد جواب ا ط ر ي ق ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في د ع ومما ة الكفار ا ا إلى ل ل إ س أن أ ي ر ه ه م ب ش د ة لا إله إلا الله ورد أ ن محمدا س و أجابوه ل الله إلى ذلك هم فإن ع شرائع ا الإسلام حسب أهميتها وما تقتضيه الأحوال ه تقتضيه م ومما إلى بقية حسب ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إ ل ى اليمن قال له إ ن ك ت أ ت ي قوما من أ ه ل الكتاب فليكن أ و ل ما تدعوهم إ ل ي ه شهاده ة أن لا ل إ إ ل ان الله رواية إلى وفي أ يوحد ا لا ل ه فإنهم أ لذلك فأعلمهم اله الا ف ت ي ه م خمس ل و في كل وليلة يوم فإنهم أ الله م عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم وكرائم أموالهم أن تأخذ أطاعوك الله افترض فإياك على لذلك وترد صدقة واتق د ع و ة المظلوم ف إ ن ه ليس بينها وبين الله حجاب ومن ذلك لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وفي روايه ة أخرى ف د ع م إلى أن ي ش ه د و ا أن وأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ا وقد محمد خ ت ل السلف في حكم الغسل بالنسبة لمن ف في كان ا حكم ك ر ا فقال مالك وأحمد وأبو ثور رحمهم الله لما رواه أبو داود والنسائي عن قيس بن عاصم رضي الله فأسلم وأحمد وأبو أبو رحمهم قيس بوذوبه ثور رضي عن بن عنه قال, قال الشافعي وبعض ا ل ح ن ا ب ل ة يستحب أ ن يغتسل إ ل ا ان يكون قد حدثت به جنابه زمن كفره فيجب عليه الغسل وقال أ ب و حنيفه ة لا يجب عليه الغسل بحال وبكل حال فالمشروع له الغسل لهذا الحديث ولما جاء ا يجب في ع م ن و أ م ا الختان فواجب على الرجال ومكرما في حق النساء لكن لو أ خ ر ت د ع و ة من رغب في ا ل إ س ل ا م إ ل ى الختان بعض الوقت حتى يستقر ا ل إ س ل ا م في قلبه ويطمئن إ ل ي ه لكان حسنا خ ش ي ة أ ن تكون ا ل م ب ا د ر ة بدعوته إ ل ى الختان م ن ف ر ة له من ا ل إ س ل ا م وعلى هذا فما أ م ر ت به الرجل وزوجته عند إ س ل ا م ه م ا صحيح وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س إ ن شخصين كافرين يرغبان في الدخول في ا ل إ س ل ا م و ط ل ب منه أ ن ي ذ ه ب معه إ ل ى المسجد لاداء ص ل ا ة ا ل ج م ع ة و إ ع ط ا ئ ه م ا مصاحف مترجمة لهم المستشفى لعمل الإنجليزية قال ترسلان التطهير تدليان بالشهادتين سوف وسوف إلى إلى وأنه بحضور الحاكم فاستعدا بذلك وذكر أ ح د ه م انه أ قد اختتن و أ ط ل ب توجيهه بما يجب اتباعه جواب إ ن ط ر ي ق ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في د ع و ة الكفار إلى الى إ إله إلا فإنهم إ س رسول ل لا الله الله لذلك ل ا بشهادة أجابوا م يأمرهم محمد دعاهم أن أن وأن بقية ش ر ا ئ ع ا ل إ س ل ا م ومما ما م ورد رواه و البخاري في ذلك س ل م رحمهم ا ل ل ه عن ابن عباس رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إ ل ى اليمن فقال له إ ن ك ت أ ت ي قوما من أ ه ل الكتاب فليكن أ و ل ما تدعوهم إ ل ي ه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه, إلى أن الله وفي رواية اخرى فادعوهم إ ل ى أ ن يشهدوا ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله ف إ ن ه م أ ط ا ع و ك لذلك ف أ ع ل م ه م أ ن الله افترض عليهم خمس صلوات في ي كل وما وليلة فإنهم أ ط ع فأعلمهم و ك لذلك الله ف أن ا ت رواه ض عليهم أغنيائهم من صدقة تأخذ ت ر ر د على ف ق م فإنهم أ ط البخاري ع و ك ذ ل أموالهم المظلوم ليس ك فإياك وكرائم فإنه واتق دعوة ي وبين ن ه الله ا حجاب ا ومروز ب ل ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حينما أ ع ط ا ه الرايه يوم خيبر أ ن ف ذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م و أ خ ب ر ه م بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله ل أ ن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى فادعهم إ ل ى أ ن يشهدوا أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله وقد روى أ ب و داود والنسائي عن قيس بن عاصم ما مشروعية يدل على فينبغي لمثل هذين أ ن يغتسلا وكذلك ل يشهد أن لا إله إلا الله ويؤخذان أ ن محمد رسول الله فورا الله بعد إ ل ى المسجد بعد تطهرهما ا ل ط ه ا ر ة ا ل ش ر ع ي ة ثم يفهما ب ل ح ض و ر أ م اما محكمة الختان ش ر رسميا ع ي ة لإثبات إسلامهما ل أما فواجب على الرجال س ن ة في حق النساء ولكن لو أ خ ر دعوه من يرغب في ا ل إ س ل ا م إ ل ى الختان بعض الوقت حتى يستقر ا ل إ س ل ا م في قلبه لكان ذلك حسنا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبينا الله سؤال على رجل كيف فرنسي نصنع مع محمد جاء ليعلن اسلامه ومعه ا م ر أ ا ل م س ل م ة تقول إ ن ه ا أ ح ض ر ت ه إ ل ى المسجد ليدخل و ا ل إ س ل ا م ثم تتزوج منه علما ب أ ن ه ا هي نفسها لا تصلي ولا تلبس الحجاب بل هي ب ع ي د ة هنا عن أ ه ل ه ا وذويها ثم إ ن ر ج ل نفسه يؤكد أ ن ه يحب أ ن يسلم ر غ ب ة منه في ا ل إ س ل ا م فماذا نصنع معهما نصنع وماذا نصنع إ ن ك ا ن قد تزوجا بعضهما منذ عام أ و عامين وكان منهما أ و ل ا د ولم يكن الرجل قد أ س ل م و إ ن م ا جاء ل ي س ل م بعدئذ فهل يقبل إ س ل ا م ه وهل استبراؤه إ ي ا ه ا ب ح ي ض ة أ و حيضتين ينحسب عليهما أ م لا وكيف يمكن تصحيح زواجهما و ا ل م ر أ ة ليس لها ولي هنا في فرنسا لا أ ب ع د ولا أ ق ر ب وما حكم ا ل أ و ل ا د هم لا شك أ و ل ا د زنا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ و ل اولا يخبر ب ر س ر ك م ب م الإسلام أعظم واجب وأكبر نعمة يهنأ بها. ثانياً توضح له أركان الإسلام وأصول الإيمان ومعنى ه دخوله يهنأ بها وأن واجب وأكبر توضح وأصول أركان ثانيا له في الشهادتين ومعنى ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر والقدر ويبين له بطلان قول النصارى في عيسى و أ ن عليه ان يؤمن ب أ ن عيسى عبد الله ورسوله يوضح ذلك ل ل م ر أ ة ويطلب منها إ س ل ا م ه ا من جديد ل أ ن ترك ا ل ص ل ا ة كفر ثالثا إ ذ ا لم يكن ا ل م ر أ ة ولي مسلم قريب أو بعيد فإن رئيس فإن او ل الإسلامي لديكم م ر ك ز ي ت ل النكاح لأنه ى عقد ب م لأمثال ث ا الوالي بالنسبة لأمثال هؤلاء النبي صلى الله ب ة لقول صلى ع ل ي ه له وسلم ولي ولي ورئيس السلطان لا المركز من ذو سلطان في محله لعدم وجود ا ل ق ض ا ة المسلمين في محله رابعا ليس هناك ح ا ج ة إ ل ى ا لست ا برا ء إ ذ ا كان تصاله السابق بها باسم النكاح و أ و ل ا د ه م ا لاحقون به كما يلحقون في وطئ الشبهه بالنكاح الفاسد و بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه و صحبه وسلم سؤال هل على المسلم حديثا في ا ل ف ت ر ة ا ل و ا ق ع ة بين اقتناعه ب ا ل إ س ل ا م و إ ش ه ا ر إ س ل ا م ه ما على المسلمين من فروض وواجبات جواب اذا ل لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ح وحده وصحبه م د وبعد إ دخل الشخص في ا ل إ س ل ا م ف إ ن ه يجب عليه أ ن يتعلم ما يشرع في حقه بالتدريج حسب ا ل ا س ت ط ا ع ة ويعمل به وذلك من تاريخ اقتناعه ب ا ل إ س ل ا م سؤال هل يجب على المسلم حديثا ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة و ا ل ق ر آ ن مكان ا ت ل س ا ب ي ح و ا ل أ د ع ي ة الواجب قراءتها في ا ل ص ل ا ة وهل هناك ما يجزئ عنها لصعوبتها عليه في ا ل ب د ا ي ة جواب ي أ ت ي ب ا ل ق ر ا ء ة والذكر في ا ل ص ل ا ة كل منهما في موضعه حسب ا ل ا س ت ط ا ع ة لعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها ولا ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة في الركوع ولا في السجود مثلا بدلا عن التسبيح وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن المسلمين الأجانب في أوروبا يمنحون شهادات خطية تثبت إسلامهم وذلك وما نبينا الأجانب تثبت قبل الله سؤال المسلمين شهادات إسلامهم المؤسسات الإسلامية إعطاء على لم أعرفه أنه لم يكن قد تم في خطية قد إن من يكن محمد مثل هذه الوثائق ا ل خ ط ي ة تشهد للمسلمين ب إ س ل ا م ه م عبر التاريخ ا ل إ س ل ا م ي أ ل ا تغني شهاده اثنين من العدو المسلمين و إ ق ر ا ر ا ل أ و ر و ب ي نفسه ب أ ن ه مسلم عن هذه ا ل و ث ي ق ة ا ل خ ط ي ة أ ل ي س ت هذه بدعه ة دعوة الحمد ل ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الوثيقة وبين ولكن يحتاج هذه إسلامه بينه ربه لا المسلم لإثبات فيما على إلى قد تتعلق بها حقوق له أ و عليه فيما بينه وبين الناس عموما أ و بينه وبين الدول ولذا احتيج إ ل ى إ ث ب ا ت ديانته في ا ل ب ط ا ق ة ا ل ش خ ص ي ة وجواز السفر و ح ف ي ظ ة النفوس وشهاده ة الميلاد وقد لا وقد ت س ع ف الميلاد ا ب د يعرفه فيها أ التي ذكرت لتعذر ا ل ب ي ن ة غالبا في مثل هذه وعلى هذا لا حرج في اتخاذ هذه ا ل و ث ي ق ة و إ ن كانت بدعه لكنها ليست ب د ع ة في الدين والممنوع انما هو البدعه في الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أ م ر الدين المرضود البدع الدين أمور في وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ما ح وصحبه م وسلم م د وآله يتعلق ب ا ل ص ح ا ب ة سؤال إ ن كثيرا من ا ل أ ت ر ا ك المسلمين يلعنون م ع ا و ي ة وابنه يزيد على الدوام فهل هم محقون في لعنتهم أ م لا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ م ا م ع ا و ي ة رضي الله عنه فهو أ ح د أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ح د كتاب الوحي و أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم خير المؤمنين وقد ورد النهي عن سبهم ومن باب أ و ل ى النهي عن لعنهم فثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وثبت في الصحيح أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو أ ن ف ق أ ح د ك م مثل أ ح د ذهب ما بلغ مد أ ح د ه م ولا نصيفه وقد روي ب إ ث ن ا د جيد في ش أ ن م ع ا و ي ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه سوء العذاب ذكر ذلك شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه رحمه الله إذا علم ذلك فمن أصول أهل السمة والجماعة علم أصول أهل فمن فانه ي أ ص ح ب رسول وسلم الله صلى الله عليه、وسلم. ألف م لعن أحدا من أصحاب رسول ل ل من أحدا أصحاب ا صلى الله ل ع يستحق ه و ل الله م معاوية عنهم جميعا سواء س أو كان فإنه غيره رضي ي ا ل ع ق و ب ة ا ل ب ل ي غ ة باتفاق المسلمين وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أ و ما دون القتل ب س ل ا م ة قلوبهم والسنتهم ل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى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 والصحيح منها هم فيه معذورون اما مجتهدون مصيبون فلهم أ ج ر ا ن واما مجتهدون مخطئون لهم أ ج ر واحد و ا ل خ ط أ مغفور لهم وهم مع ذلك لا يعتقدون أ ن كل واحد من ا ل ص ح ا ب ة معصوم عن كبائر ا ل إ ث م وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة الذنوب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم ل أ ن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه م خير القرون و أ ن المد ة من أ ح د ه م ونصيفه إ ذ ا تصدق به كان أ ف ض ل من جبل ذهب لمن بعدهم كما سبق بيان ذلك ثم إ ذ ا كان قد صدر من احدهم ذنب ف أ ك و ن قد تاب منه أ و أ ت ى بحسنات تمحوه او غفر له بفضل سابقته أ و ب ش ف ا ع ة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أ ح ق الناس بشفاعته أ و ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه ف إ ذ ا كان هذا في الذنوب ا ل م ح ق ق ة فكيف ب ا ل أ م و ر التي كانوا فيها مجتهدين إ ن أ ص ا ب و ا فلهم أ ج ر ا ن و إ ن أ خ ط أ و ا فلهم أ ج ر واحد و ا ل خ ط أ مغفور لهم ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل مغمور في جانب فضائل القوم ومحاسنهم من ا ل إ ي م ا ن بالله ورسوله والجهاد في سبيله و ا ل ه ج ر ة و ا ل ن ص ر ة والعلم النافع والعمل الصالح د ا ل ويقولون يجب الاقتصاد والاعتدال في أ م ر ا ل ص ح ا ب ة و ا ل إ م س ا ك عما شجر بينهم فلا يقال بالعصمه ل ط ا ئ ف ة و ا ل ت أ ث ي م ل أ خ ر ى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 فقتلهم علي وهم ا ل م ا ر ق ة الذين خرجوا على علي وكفروا كل من تولاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي إ ن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ف أ ص ل ح به بين ش ي ع ة علي و م ع ا و ي ة